بشرع الله والسنة سنرشد فتية الأمة لبر الوالدين معا تبررهما لنا جنة تبررهما لنا جنة وطاعتنا لهم فرض فلا فضل ولا منة ودعوتهم لنا خير ستجلدها دامس غمة فبررهما لنا جناه بشرع الله وسنة سنرشد فتيات الأمة لبر الوالدين معن فبررهما لنا جنا فبررهما لنا جنا لنا كلية بالشرع تحفزنا إلى القمة فناديها بأنشطة سيملأ روحنا همّة, سيملأ روحنا همة بشرع الله والسنة سنرشد فتية الأمة لبر الوالدين معا تبرهما لنا جنة تبرهما ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود